السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شهور انفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وكل دلالة في النار نسأل الله العظيم مبلع العظيم أن يجينا وإياكم من عذاب النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل جنته نتابع الكلام عما بدأناه من شرح البيقونية وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله في نظمه اولها الصحيح وهو متصل اسناده ولم يشد او يعل يرويه عدل ضابط عن مثله متمد في معتمد في ضبطه ونقله إذن فقوله أولها عفوان قوله اذا قوله كنت في إحدى الغرف فوقع انفصال <تصفيق> إذن قوله أولها الصحيح بدأ المؤلف بذكر أقسام الصحيح أي أقسام الحديث وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث ثم عرفه وهو ما اتصل إسناده وهو ما اتصل إسناده يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذ كل راوي عمن فوقه يعني نحن الآن نشرح المنظومة البيقرونية في مصطلح الحديث ها <تصفيق> هو متصل إسناده يعني معروي بإسناد متصل بحيث يأخذ كل راو عمن فوقه فيقول مثلا حدتني ها يعني نجهل أرقاما حدتني رقم واحد قال حدتني رقم اثنين قال حدتني رقم ثلاثة قال حدتني رقم أربعة يعني فهذا النوع يكون متصلا لأنه يقول حدتني فكل واحد أخذ عما روى عنه اما ان قال حدثني في رقم واحد. يعني قال في رقم واحد. عن رقم ثلاثة. من واحد الى ثلاثة. هل هذا متصل? يعني واحد حدث عن ثلاثة? لا. غير متصل. يعني سقط رقم اثنان. <تصفيق> فهذا منقطع م? يكون منقطعا إذن وقوله ولم يشد أو يعل يعني يشترط ألا يكون شادا ولا معللا ما هو تعريف الشاد ما هو تعريف الشاد نعم الشاد نعم هو مخالفه احسنتم ومخالفه الثقه لمن هو اوثق اوثق منه أو هو الذي يوه الثقه مخالفا لمن هو اضرح منه في العدد او في الصدق او في العداله نعم نعم فاذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لروايه اخرى ارجح منه اما في العدد واما في الصدق واما في العدالة فانه لا يقبل ولو كان الذي رواه عدلا ولو كان السند متصلا وذلك من أجل ماذا؟ من أجل شدوده أه؟ والشدود قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين منفصلين يعني أنه لا يشترط في الشدود أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد بل قد يكون الشاهد أتى في حديث آخر أه؟ نعطي مثالا ما ورد في السنن ما ورد في السنن ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان ها نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان والحديث لا بأس به من حيث السند لكن تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا ان فيه دلالة على ان الصيام بعد منتصف شعبان شائز نعم شائز وليس فيه شيء لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم او يومين وإذا أخذنا بالأول بالحديث الأول نقول ماذا إن النهي يبدأ من منتصف شعبان فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم, بصوم يوم أو يومين وقال إن هذا شاد يعني به حديث السنن لأنه مخالف لما هو أرجح منه إذ أن هذا في الصحيحين وذاك في السنن الأول في السنن والثاني في الصحيحين فصار الأول شادا بالمقارنة مع الحديث الثاني الذي هو في الصحيحين ها؟ <تصفيق> مثال آخر ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت قال لا تصوموا يوم السبت قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما فطرد عليكم إلا فيما فطرد عليكم <تصفيق> نعم هناك من يعتبر الحديث, الحديث الشاد من أقسام الضعيف وسيأتي معنا في تصنيفات في تصنيف الخبر المغضوب <تصفيق> إن شاء الله تعالى وهو يدخل في المغضوب بسبب طعن في فراوي بسبب طعن في فراوي نعم إذا نعود إلى هذا المثال الثاني ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت فقال لا تصوموا يوم السبت أه؟ إلا فيما افترض عليكم فقد حكم بعض العلماء على هذا الحديث بالشدود لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نساء حين وجدها صائمة يوم الجمعة فقال هل صمت أمس؟ فقالت لا قال أتصومين غدا؟ قالت لا قال فأفطري وهذا الحديث تابت في الصحيح وفيه دليل على أن وعليكم صلى الله وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس فيه بأس وهنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لماذا؟ لأنه مخالف لما هو أوجح منه ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أن كان الجمع طبعا لا مخالفة. والجمع بين الحديثين أن يقال إن النهي كان عن إفراده، أي أنه نهي عن صوم يوم السبت مستقلا بمفاده. أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شدود وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء والذي يرجح الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا يجوز يوم السبت لا يجوز صيام يوم السبت إلا في رمضان أي فيما فطرد علينا والله تعالى الآن ومن الشدود أيضا من الشدود أيضا نعم نعم تماما لا يصار إلى, دعاء إلى الدعاء النصخ والشدود إلا بعد عدم إمكانية الجمع ونرى أن هنا ممكن أن تكون إمكانية الجمع نعم طيب مبارك الله فيكم مثال آخر من الشدود أن يخالف أو أن يخالف ما هو معلوم بالضرور من الدين مثال في صحيح البخاري رواية أنه يبقى في النار فضل عن من دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار فهذا الحديث وإن كان متصل السند فوشار الدنيا. لماذا لأنه مخالف لما علم بالضورة من الدين وهو أن الله تعالى لا يظلم أحد وهذه يوافي في الحقيقة قد انقلبت على الراوي والصواب أنه يبقى في الجنة فضل يبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة وهذا فضل ليس فيه ظلم أما الأول ففيه ظلم وعلى كل حال فلا بد لصحة الحديث ألا يكون شادا ولو أن رجلا ثقة عدلا روا حديثا على وجه ثم رواه رجلان مثل في العدالة على وجه مخالف الأول فماذا نقول الأول؟ نقول الحديث الأول شاد فلا يكون صحيحا وان رواه العدل الثقه او يعل م? ماذا قال اولها الصحيح هو متصل اسناده ولم يشد او يعل يعل ما هي العلة؟ يعني عدم العله أي أن لا يكون الحديث معلولا أن لا يكون الحديث معلولا والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه مع أن الظاهرة السلامة منه أو هناك من وصف العلة بقوله هي وصف يوجب ها هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي نعم طيب <تصفيق> والهادو قال فلان فيه علة فلان فيه علة يعني أنه عليل أي مريض فالعلة مرض تمنع من سلامة البدن والعلة في الحديث معناها قريبه من هذا وهي وصف يوجب خروج الحديث عن القبول وطبعا هذه العلة لا يعرفها إلا الحذاق في هذا العلم والذين هم أطباء العلل علل الحديد ليس كل واحد يتسنى له أن يعرف هذه العلل لأن الحديد الظاهر فيه السلامة لكن هناك علل لا يكتشفها إلا الأطباء الماهرون في هذا الفن هؤلاء هم الذين ها الأمة في حاجة إليهم ليست الأزمة أزمة حفظ للحديث بفضل الله تعالى كل واحد يستطيع أن يحفظ لكن الأزمة عندنا أزمة أطباء الحديث الذين يعرفون علل الحديث ويتتبعون الأحاديث ولا شك أنهم قلة في كل زمان ومكان إذن يشترط للحديث الصحيح شروط أخذنا منها ثلاثة ويتصل السند أن يكون سالم من شدود أن يكون سالم من علة القادحة والعلة القادحة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا وذلك لأن بعض العلماء قد يرى أن في الحديث علة توجب القادح فيه وبعضهم قد لا يراها عله قادحه لهذا لا بد من هذا القيد عله قادحه او عله عله قادحه فتؤذي, أي فتؤذي كما يقص يوطي في منظومتها <تصفيق> طيب مثال على هذا حديث فضال بن عبيد في قصة القلادة الذهبية التي بيعت ب 12 دينارا والدينار نقد ذهبي ففصلت فوجدفها أكثر من 12 دينارا اختلف من في مقدار الثمن العراقي عفوا العراقي الله يكرمك فمنهم من قال اثني عشر دينان ومنهم من قال تسعة دنانير ومنهم من قال عشر دنانير ومنهم من قال غير ذلك وهذه العلة لا شك أنها علة تهز الحديد لكنها علة غير قادحة في الحديد وذلك لأن اختلافهم في التمن لا يؤتوا في صميم موضوع الحديد وهو أن أن بيع الذهب بالذهب إذا كان معه غيره لا يجوز ولا يصح وكذلك قصة بعير جابع رضي الله عنه الذي اشتره منه النبي صلى الله عليه وسلم حيث اختلف الفروات في تمن هذا البعير هل هو أوقية أو أكثر أو أقل فهذا الخلاف لا يعتبر علة قادحة في الحديث لأن موضوع الحديث وشراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر بثمن معين واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة وهذا الموضوع لم يتعطل ولم يصب بأي علة تقدح فيه وغاية ما فيه أنهم اختلفوا في مقدار الثمن وهذه ليست علة بقادحة في الحديد من العلل للقادحة أن يروي الحديث اثنان أحدهما يروي بصفة النفي يعني ينفي والآخر يروي بصفة الإثبات والآخر يروي بصفة الإثبات وهذا لا شك أنها علة قادحة وسياتي الكلام عليه إن شاء الله في الحديث المضطرب الذي اضطرب الرواة فيه على وجه يتعطر به المعنى. ثم قال المؤلف رحمه الله يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. نعم <تصفيق> يرويه عدل يعني أنه لا بد أن يكون الراوي عدلا. وهذا هو الشرط الضابع من شروط الصحة الحديد العدل في الأصل هو, هو الاستقامة العدل في الأصل هو الاستقامة إذا كان الطريق مستقيما ليس فيه عوجاج يقال هذا طريق عدل أي مستقيم ومثله العصا المستقيمة ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة هذا هو الأصل لكن عند أهل العلم هو وصف في الشخص يقتضي الاستقامه يقتضي عفو الاستقامة في الدين والمرؤة فاستقامة الرجل في دينه ومرؤته تسمى عدالة م? أن يستقيم في ماذا؟ في دينه وفي عدالته في دينه ومرؤته في دينه ومرؤته جيد على هذا هل الفاسق يعتبر عدلا؟ هل الفاسق يعتبر عدلا؟ لا تمام ليس بعدل لماذا؟ لأنه ليس مستقيما في دينه فلو رأينا رجلا قاطعا لرحمه فليس بعدل ولو كان من أصدق الناس في نقله لأنه غير مستقيم في دينه كذلك لو وجدنا شخصا يصلي أه؟ لا يصلي مع الجماعة وهو من أصدق الناس لا يصلي مع الجماعة وهو من أصدق الناس هل يعتبر عدلا؟ هل يعتبر عدلا؟ لا طبعا لأنه ترك صلاة الجماعة فما رواه لا يقبل منه والدليل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فلما أمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق علم أن خبره غير مقبول لا يقبل ولا يرد حتى نتبين فيه نعم اذا يشترط في روايه الحديث ان يكون الراوي عدلا يمكن قبول خبره والفاسق لا يقبل خبر أما العدل فيقبل خبر بدليل قوله تعالى واشيدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله أه؟ لا عليكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ولم يأمرنا بإشهادهم إلا لنقبل شهادتهم إذ أن الأمر بقبول شهادة من لا تقبل شهادته لا فائدة منه وهو لغو من القول أما المرؤة نعم أما المرؤة هي أن يستعمل ما يجعله أمام الناس ويزينه ويمدحه عليه وأن يطلق ما يدنسه ويشينه عند الناس كما لو فعل الإنسان شيئا أمام المجتمع يعني الان لما ابتعد الناس عن هذه المسائل صرنا نرى المصائب العظام تحصل للأسف الشديد لأن هذه الضوابط يبتعد عنها المسلمون عموما وأهل الحديث خصوصا إذا من المرؤة ألا تقوم بأشياء في الشارع مثلا أو في كذا أو في كذا فينظرون الناس إليك نظرة ارتياب ربما يخدش هذا استقامتك وفي كذا وفي كذا هذه الفائدة من هذا العلم يعني لو أن كل واحد منا يخشى على مرؤته لأنه يمثل الدعوة ويمثل الإسلام ويبتعد من مو... عن مواطن الشبه وعن مواطن كذا أكيد هذا الفعل وحده فيه خدمة للدعوة فيه خدمة للدعوة والشيخ مشهور بن حسن مشهور الشيخ مشهور ألف كتابا جميلا بعنوان خوائم المرؤة خوائم المرؤة ذكر عدة خوايم ومنها أن يأكل الإنسان في السوق يعني هذا الأمر الآن صار عاديا عند الناس ها طبعا الإنسان يأكل في الشارع ها يحمل مثلا كذا ويأكل في الشارع ويأكل الله مستعان وكذلك كثرة الالتفات، كثرة الالتفات في الشارع كانوا يعدون هذا الأمر، ها؟ من خوائم الموضوعة. كانوا يعدونه من خوائم الموضوعة. نعم. إذن هذه الموضوعة. <تصفيق> طيب اذا قلنا ضابط قوله ضابط نعم هذا الذي يقال هذا الذي يقال واكف الحقيقه ينبغي ينبغي لمن كان على الاستقامة لمن كان على الاستقامة أن يحذر أه؟ أن يحذر فالناس ينظرون إليه نظرة تختلف عن الباقين فلا ينبغي أن يضع نفسه في مواطن فيصير حاله كحال من هو بعيد عن الدين وبعيد عن السنة وعند من الأمور في الحقيقة مرة سمعت أحدهم يقول أصحاب اللحة انظروا يا أخواننا انظروا إلى, إلى, إلى الناس كيف يحاسبوننا يقولون أصحاب اللحة لا يحترمون الضوء الأحمر أه الله هي مشكلة قلت له بلى قال أنا تتبعت الأمر فوجدت بأن أصحاب اللحية لا يمون الضوء الأحمر. يعني الفرق بين التحمل والأداء بالنسبة للكافشة والله ما يمأدى أبا عبيدة. <تصفيق> لما يدخل أحد الشيوخنا يسأله هذا السؤال إن شاء الله. هذا <تصفيق> <تصفيق> له ها طبعا هو عندما يتكلم عن صاحب اللحية يعي فعن من يتكلم. يعف عن من يتكلم هو يقصد طائفة مخصوصة فحتى النصارى هناك من يرخي لحيته لكن هو يعف عن من يتكلم مرة كنت مع أحد الأخوة نركب دراجة فاخترقت قدو الأحمد قلت له غفر الله لك هذا ما يقال عنا قال ليس هناك الشرطي قلت له أتخشى الشرطي أم تخشى الله إذن يقال عنا فعلا أنت أتبت ما يقال يعني هذه مسألة بسيطة جدا فالناس ينتبهون إلى هذه التصرفات لا حول ولا قوة إلا بالله إذن فينبغي في الحقيقة لمن يحمل سمات السنة وسمات هذا الدين أن يكون على حذر من هذه التصرفات حتى لا يشار إليه بالبنان لأنه يمثل دينا ويعلق صلى الله ويمثل منهجا ويمثل كذا ويمثل كذا وأمور كثيرة تحصل ينبغي لأنك أنت مؤتمن. أنت مؤتمن على هذا الدين ومؤتمن على سنة السيد المنثلين لست معذورا ليس شأنك كشأن من هو بعيد عن الدين اللهم استعان ولهذا إذا اخطأت يقال لك أنت سني وتفعل كذا وكذا من باب سمعنا هذا الـ هذا الـ هذا الخطاب أنت سني وتفعل كذا وكذا أنت سني وتقول كذا وكذا الله المستعان اذا فينبغي ان نحذر مثل هذه القضايا التي في الحقيقه ليست من الخوايم فحق فقط في حق صاحبها بل تخرم الدين والعياذ بالله وقوله ضابط ضابط الضابط هو الذي يحفظ ما روا تحملا واداء الله المستعان ما شاء الله اللهم المستعان <تصفيق> هو الذي يحفظ ما روا تحملا ها والضبط وضبطت طبعا ضبطت ضبطان ضبط صدر وضبط كتاب الضبط، ضبطان الضبط صدر و كتاب <تصفيق> يا إخواني نحن نحن نشرح المنظومة البيقونية في المصطلح إذن قلنا الضابط هو الذي يحفظ ما رواه تحملا وأداء مثلا أن يكون نبيها يقضا عند تحديث الشيخ للحديث فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها وهذا هو التحمل هذا هو التحمل وأما الأداء فأن يكون قليلا نسيان بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيق ها؟ أداه كما سمعه تماما فلا بد من الضبط في الحالين في حال التحمل وفي حال الأداء ورد ورد الضبط هو ان يكون الانسان لديه غفله عند التحمل لديه غفلة وعليكم السلام عند التحمل او ان يكون كثيرا النسيان عند الاداء ولا نقول الا ينسى لاننا اذا قلنا انه يشترط يشترط لا ينسى لم ناخذ عشره ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المواد الا يكون كثيرا نسيان فإن كان كثيرا نسيان فإن حديثه ليكون يكون صحيحا لماذا؟ لاحتمال أن يكون قد نسي والناس يختلفون في هذا اختلافا كبير لا عند التحمل ولا عند الأداء فبعض الناس يرزقون الله فهما وحفظا جيدا فبمجرد ما ان يسمع كلمة إلا وقد تصورها وقد حفظها وضبطها تماما وأودعها الحافظة عنده على ما هي عليه تماما وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يودع ما فهمه إلى الحافظة وكذلك النسيان فإن الناس يختلفون فيه اختلافا عظيما فمن الناس من إذا حفظ الحديث استودعه تماما كما حفظه لا ينسى منه شيئا لا ينسى منه شيئا وإن نسي فهو نادر ومن الناس من يكون بالعكس أما الأول فمعروف أنه ضابط أما الثاني وهو كثير النسيان فليس بضابط لكن عليه أن يتعاهد ما تحمله أكثر مما يجيب على الأول لأنه إذا لم يتعاهده فسوف ينسى, أو ينسى ويضيع قد يقول قائل هل للنسيان من علاج أو دواء يعني هذا النسيان في حق أصحاب الحديث وأوروات الحديث فكيف بنا اليوم نرى بأن ظاهرة النسيان قد عمت وطمت فالله المستهان ولكل صار يشتكي الكل صار يشتكي من النسيان حتى صار أو صارت تضرب الأمثلة في النسيان والله هذا أمر خطير جدا هل للنسيان من علاج أو دواء إذا هناك علاج بفضل الله وهي الكتابة ولهذا امتنى الله عز وجل على عباده فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لكرم الذي علم بالقلم فقال اقرأ ثم قال الذي علم بالقلم يعني اقرأ من حفظك فإن لم يكن فمن قلمك فالله تبارك وتعالى بين لنا كيف نداوي هذه العلة وهي علة النسيان وذلك بأن نداويها بالكتابة والآن أصبحت الكتابة أدق من الأول لأنه وجد بحمد الله الآن المسجل المسجل حتى إذا نسيت يمكنك أن تسجل وترد التسجيل إلى الوراء وتستدرك على نفسك ما فاتك. يرويه عدل ضابط عن مثله عن مثله <تصفيق> أي أنه لا بد أن يكون الروي متصف بالعدالة والضبط ويرويه عمن اتصف بالعدالة والضبط فلو روى عدل عن فاسق فلا يكون حديثه صحيحا وكذلك إذا روى إنسان عدل جيد الحفظ عن رجل سيء الحفظ كثير نسيان فإن حديثه لا يقبل ولا يكون صحيحا لماذا؟ لأنه لم يروه عن رجل ضابط مثله لم يروه عن ضابط مثله هناك فاصل نذكر فيه احوال التلقي احوال التلقي ثلاثه احوال التلقي ثلاثه, أحوال التلقي ثلاثة. ان يصرح بالسماع منه ان يثبت لقاءه به نعم دون السماع منه أن يكون معاصرا له ولكن لم يتبت أنه لقيه الأولى أن يصرح بالسماع منه يعني سمع منه الثانيه أن يتبت لقاءه به دون السمع منه يعني التقى به لكنه لم يسمع التالية أن يكون معاصرا له يعني معه في نفس الزمان يعني معاصر له لكن لم يتبت أنه لقيه فأما إذا تبت السماع منه فقال سمعت فلانا أو حدثني فلان الاتصال واضح هنا سمعت فلان أو حدثني فلان فالاتصال واضح أما إذا تبت اللقاء دون السماع فقال الراوي قال فلان كذا وكذا أو عن فلان كذا وكذا ولم يقول سمعت أو حدثني لكن قد تبتت الملاقات بينهما فهنا يكون متصلا أيضا لماذا لأنه ما دام أن الراوي عدل فإنه لا ينسب أو لا ينسب أو أحد كلاما إلا ما قد سمع منه هذا هو الأصل. فالثقة لا يحدث إلا عن الثقة وإذا كان معاصرا له يعني معه في نفس الزمان لكنه لم يثبت أنه لقيه فهل يحمل الحديث على الاتصال؟ قال البخائي رحمه الله لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لقاه، وتعفون شرط البخائي في هذه المسألة وهو اللقاء والمعاصرة. اللقاء والمعاصرة. إذن هذا كلام البخاري الله وقال مسلم بل يحمل على الاتصال. لا. لماذا؟ لأن مسلم يشترط ماذا؟ ما هو شرط مسلم؟ المعاصرة دون اللقاء. تمام؟ يعني واحد في هذه المدينة والاخر في المدينة يمكن ان يأخذ بالواسطة لانه يقول بان يعني فلان رقم واحد في مدينة رقم واحد وفلان رقم ثلاثة في المدينة رقم ثلاثة ويأتي فلان رقم اثنان فيأخذ عن ثلاثة ما احتمال دقنا عن ثلاثة وهذا الذي اخذ عن ثلاثة هو ثقه فيأخذ رقم واحد عن اثنين الذي اخذ عن يعني المعاصرة دون اللقاء يقول رحمه الله بل يحمل على الاتصال لأنه ما دام أنه معاصر له ونسب الحديث إليه فالاصل أنه سمع منه لكن قول البخاري قول البخاري صح وهو أنه لابد أن يثبت أن الراوية قد لقي من عنه ولهذا كان صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم لأن البخاء يشترط الملاقات أما مسلم فلا يشترطها وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث إلى أنه لا بد من تبوت السماع لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه وهذا لا شك أنه أقوى ولكننا لكننا لو اشترتنا لو اشترتنا السماع لفات علينا الكثير من السنة الصحيحة. إذا ما هي أو ما هو أصح كتب السنة وما هو أصح الصحيح الأحاديث التي اتفق عليه البخاري ومسلم تعتبر من أصح الأحاديث م? مثلا تجد في في حديث متفق عليه يعني وهو البخاري ومسلم نعم نعم رواه البخاري ومسلم ثم من فرد به البخاري المرتبة لأن شرط البخاري اقوى من شرط مسلم نعم وهو تبوت اللقاء بين الراوي ومن روا عنه بخلاف مسلم الذي اشترط قال الناظم تشاجر قوم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم يعني كتاب مسلم جميل جدا مرتب وهو سهل لطالب العلم بحيث أن مسلما رحمه الله يجمع كل الأحاديث في باب واحد مع طرقها بخلاف البخاري قد تجد الحديث الأول في المجلد الأول وتجد الحديث الثاني في حديث آخر تبحث عنه بنفس الطريق في كتاب يعني المجلد 13 أو 12 أو كذا أو كذا. نعم ومعروف أن المغايبة يفضلون البخاري على مسلم إذن فمراتب الحديث كم هي؟ أه؟ مراتب الحديث كم؟ مراتب الحديث كم؟ نعم أه؟ سبعة سبعة مراتب الحديث سبعة سبعة ما اتفق عليه البخاري مسلم أولا؟ أم؟ من فرد به البخاري ثانيا من فرد به مسلم ثالثا ما كان على شرطهما وأحيانا يعبرون بقولهم على شرط الصحيحين أو على شرط البخاري مسلم هذا رقم أربعة رقم خمسة ما كان على شرط البخاري ما كان على شرط البخاري الأول من فرد به البخاري وهنا ما كان على شرط البخاري سادسا ما كان على شرط مسلم سابعا ما كان على شرط غيرهما ما كان على شرط غيرهما هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح؟ أكثر العلماء يعني بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه أم لا أكثر العلماء يقولون إنما فيهما صحيح مفيد للعلم لأن الأمة تلقتهما بالقبول والأمة معصومة من الخطأ وهذا رأيه ابن صلاح وهذا رأيه ابن صلاح. ولعله كذلك شيخ الإسلام متميّع وتلميذه القيم رحمة الله على جميع وأما من فرض به أحدهما فإنه صحيح لكن ليس كما اتفق عليه ولهذا ننتقد على البخاري بعض الأحاديث ونتقد على مسلم أكثر وأجاب الحفاظ على هذا الانتقاد وجهين الوجه الأول أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري أي أن المنتقد على البخاري يعارضه قول البخاري والبخاري إمام حافظ فيكون مقدما على من بعده ممن انتقده وكما هي العادة أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم فإننا نأخذ بالأرجح فيقولون البخاري إمام حافظ في الحديث أممم نعم البخاري إمام حافظ في الحديث فإذا جاء من بعده وقال هذا الحديث ليس بصحيح والبخاري قد صححه ووضعه في صحيحه والبخاري أحفظ من هذا المنتقد وأعلم منه فقول هذا يتعارض مع قول البخاري وهذا الجواب مجمل أما الجواب مفصل وهلوجه الثاني أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد على البخاري مسلم وردوا عليه حديثا حديثا وبهذا يزول الانتقاد على البخاري مسلم لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة في البخاري مسلم لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري مسلم له لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد وليس من شرط عدالة الراوي ألا يخطئ أبدا لأن هذا غير موجود أه؟ نعم تمام لأن هذا غير موجود ثم قال المؤلف رحمه الله والحسن المعروف طرقا وغادت هجاله لك الصحيح الشطهر. يعني انتقل المؤلف إلى تعيف الحسن والكلام عن الحسن ونرجع الكلام عن الحسن في الحصة المقبلة سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهنا وأن يتقبل منه ومنكم وأن يوفقنا لخدمة دينه وأن يوفقنا لخدمة سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فإن أصبنا فمن الله جل وعلا وإن أخطأنا فمن أنفسنا من الشيطان ونسأل الله تعالى أن يغفر خطأنا وأن يتجاوز عن ذنوبنا وأن يصلح أحوالنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعلكم إن شاء الله تعالى من أصحاب هذا الشأن وأن ينفع بكم بإذن الله جل وعلا بارك الله فيكم جميعا على متابعتكم وتقبل الله من ومنكم كما نسأل جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى وأن يعفو عنا وعنكم وان يغفر ذنوبنا وان يصلح أحوالنا كما نسأل جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين وان يوحد صفوفهم وان يؤلف بين قلوبهم بارك الله فيكم جميعا ونفع بكم وشكر الله لكم ولا شك أننا فقط نريد أن نذكر أنفسنا وإلا بفضل الله تعالى في هذه المجالس مباركة منهم أعلم منا وهم أولى بهذا العلم منه وبتدريسه فنسأل الله تعالى أن ينفع بهم وأن يتقبل منهم ونجازيهم خير جزاء على ما يقدمونه في هذه الغرف المباركات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبالك على محمد وعلى آل محمد